Book two Dvadeset i četiri Arba avašrun Dogovor Mau'aid Mau'aid propustio autobus? Hal' موعد الحافله هل فاتتكم الحافلة؟ تشيكاوسمت لقد انتظرتك نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه نماش لي موبيتل قد سبه يوجد معك هاتف جوال هل يوجد معك هاتف جوال؟ السليدي بوت بودي توچان كن في الموعد المرة القادمة تعال في الموعد المرة المقبله اوزمي تاكسي سليدي خذ سيارة أجرة المرة المقبله Put saijarat užra lmr al mr Ponesi kišobran sa sobom sledeći put. Lita'khudh ma'aka midallat matar al mr al qadima. Lita'khudh ma'aka midallat matar al mr al mqbila. Sutra sam slobodan ndi i žezatun mi nalameli radadan. a naru morca bi še in radan oče se sutra načii dana na tak i radadan? He eltaka i naradadan sutra <gazumis> <gazumis> nikako ne mogu. Majerata. لا أستطيع لقاءك غدا معذرة غدا غير مناسب بالنسبة لي هل لديك خططا مسبقة في نهاية الإسبوع هل لديك مخططات bu ili već imaš neki dogovor predlažem da se nađemo za wikend. aktarihow tak اقترح ان نلتقي في غطلة الأسبوع хочемо لينا لنقم بنزهه. هل سافرنا الى هل سافرنا الى الشاطئ؟ هل อีชี سافرنا إلى الجبال هلا سافرنا الى الجبال توชيتشو پوเทเบ อุ من المكتب سأتي لاخوذك من المكتب توชيتشو پوเทเบ كوتشي سآتي لأخذك من المنزل سآتي لأخذك من المنزل دوتشيتشو بو تيبي نا اوتوبوسنو ستانيتسو من محطة الحافلات سآتي لأخذك من محطة الحافلات